قال مالك رحمه الله تعالى تكبير أيام التشريق قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم المحرحين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثه حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي ذكر مالك رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يخذ أول النهار وأوسطه وقبل الزوال وعند الزوال ويكبر ويكبر الناس معه والتكبير هنا شعار الإسلام في هذا اليوم العظيم وقد بين سبحانه وتعالى ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أي فيما يتعلق بعيد الفطر وهذا نص قرآني ليعظم العبد نعمة الله عليه تكبر الله على ما هداك أي للإسلام والقيام بواجب الصيام ثم يأتي بعد ذلك عيد الفطر وشعاره التكبير أيضا وهنا كذلك في هذه النعمة العظمى التي أتمها الله على المسلمين في الحج كما نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما يقول العلماء إن الله جعل العيدين إثر عبادتين عظيمتين كأن العابد أو كأن العبد امتثل أمر الله فأدى الصيام كاملا شهرا تاما وامتثل أمر الله فجاء لحج بيت الله الحرام وأدى المناسك وبعد كل من العبادتين جعل له عيد والعيد يوم ضيافة من الله للعبد وذلك يوم الفطر وكذلك يوم الأضحى وتتبعه أيام التشريق الثلاث أيام أكل وشرب وبعل وذكر لله تعالى ومن هنا حرم على المسلم صيام يومي العيدين ومنع من صيام أيام التشريق إلا إذا كان عليه هدي تمتع ولم يجد هديا فله ولم يصم قبل ذلك فله أن يصوم أيام التشريق لأنه جبران لنسكه والتكبير كما يذكره بعض العلماء منهم من يذكر ثلاث كلمات ومنهم من يذكر ست كلمات وصورته على الاختصار الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويكرر ذلك وعلى التمام الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله, الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذه الصيغ يأتي بها المسلم منفردا وجماعه اماما ومأموما وكما قال مالك رجالا ونساء إلا أن النسوة لا يرفعن أصواتهن لأن صوت المرأة لا ينبغي رفعه ويبين مالك رحمه الله أن أمير المؤمنين يفعل ذلك في أيام التشريق ويفعل ذلك يوم العيد ليعلم الناس أولا ليذكر الناس لأن الله أمر ذكر الله في أيام إيش معدودات بالعدد ثم قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه ومن هنا قال مالك رحمه الله الايام المعدودات ايام التشريق وجاء النص اياما معلومات بالعلم ومعدودات بالعدد والفرق بينهما يوم العيد فاذا اضفت يوم العيد الى ايام التشريق صارت معلومات وإذا أفرتها عن يوم العيد صارت معدودات لأنها معدودة واستطنية منها عدد فمن تعدل في يومين أي من المعدودات ومن تأخر أي وأكمل المعدودات وعلى هذا يقول مالك رحمه الله إن فعل عمر بذلك أولا تذكير الناس بالتكبير في هذه الأيام لأنه شعارها والناس قد يغفلون عنها والرسول صلى الله عليه وسلم سمى أيام التشريق أيام بعل وذكر لله تعالى وسميت أيام التشريق وهي ما بعد يوم عيد الأضحى ثلاثة أيام لأنهم كانوا يشرقون اللحوم الأضاحي اي ينشرونها في شروق الشمس لتجف ويحملونها معهم وهذه كانت معلومة لديهم ولم يكن يرمى من الضحي من الهدي شيء وما كانوا يفتقدون من الهدايا شيء يستفيدون منها كلها يذبحونها كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم اولا ينتقونها في جودتها يعنون في ذبحها وسلخها وتقطيعها وتنظيفها يأكلون ما أرادوا أن يأكلوا ويطعمون منها ما أرادوا أن يطعموا وما بقي بعد ذلك لا يرمى ولا يتلف بل يجفف ويؤخذ جافا معهم ولا مانع في ذلك اليوم ولا في أي يوم فكان عمر رضي الله تعالى عنه يذكرهم هذه الأيام حتى لا ينشغلوا عن ذكر الله أو لينسوه وناحية أخرى يقول مالك ليتواصل التكبير إذا طلع في الصبح وكبر وكبر الناس معه ثم طبح خرج وكبر وكبر الناس معه ثم جاء قبل الزوال أو عند الزوال وقبل الصلاة وكبر وكبر الناس معه ولماذا يخد قبل الزوال؟ فكان عمر يخد يكبر قبل الزوال وعندما تزول الشمس يرمي فإذا كبر هذه المرات المتكررة والناس يكبرون بتكبيره يصل التكبير الى مكة لماذا؟ لان كل طائفة ستردد ما سمعت من غيره الذين عند المسجد سيكبرون بتكبرهم لان منازل المهاجرين والانصار كانت حول مسجد الخير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وضع تنظيم عجيب نزل ثم أمر للمهاجرين أن ينزلوا في جهة من المسجد وأمر للأنصار أن ينزلوا في جهة أيضا بجوار المسجد ثم أمر لعامة الناس أن ينزلوا من ورائه فكان تنظيم للمنازل لمعرفة الجماعات هؤلاء المهاجرون وهؤلاء الأنصار وأولئك عامة الناس فإذا خرج عمر من منزل المهاجرين وكبر كبر الذين عنده فإذا سمع من يبلغه الصوت كبر وهكذا من يبلغه صوت الدفعة الثانية يكبر وهكذا يتوالى التكبير حتى يصل إليه؟ إلى مكة فيعلم أهل مكة أن عمر قد خرج لرمي الجمرات لماذا يعلمهم؟ قد يكون بعض الناس قد نزل إلى مكة قد يكون فاته أو لم يعلم وقت الرمي فإذا سمع التكبير بأن عمر كبر وخرج لرمي الجمرات من كان بعيدا يأتي ليرمي الجمرات في وقتها والله تعالى اعلم